إِنَّ الْقَلْبَ لَيَحْزَنُ وَإِنَّ الْعَيْنَ لَتَدْمَعُ وَإِنَّا عَلَى فِرَاقِ قَلَ مَحْزُونُونَ اللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه وأكر النزله ووسع مدخله واغسله بالماء والسلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوم الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره واهلا خير من اهل وزوجا خيرا من زوج اللهم ادخله الجنه اللهم ادخله الجنه اللهم ادخله الجنه, الجنة واعنه من عذاب القبر اللهم أعظه من عذاب القبر اللهم أعظه من عذاب القبر وأعظه من النار اللهم أعظه من عذاب النار اللهم أعظه من عذاب النار في واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافتح له في قبره ونور له فيه الله اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وضائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنفانا اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام من توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده يا ذا الجلال والإكرام اللهم قهي من فتنة القبر وعذاب النار أنت أهل الوفاة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 وأنت الغني عن عذابه اللهم إن كان محسنا فزده في حسناته اللهم زده في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت نسألك يا مولانا أن تغفر لنا وله ولجميع موت المسلمين يا أرحم الراحمين